ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله إ ن من أ و ض ح القضايا و أ ج ل الموضوعات في ا ل إ س ل ا م ق ض ي ة الاعتقاد السليم والتوحيد الخالص و ا ل إ ي م ا ن الحق لله عز وجل الحق سبحانه وتعالى و إ ن هذه ا ل ق ض ي ة على وضوحها وكمالها و أ ه م ي ت ه ا لم تلق اهتماما كثيرا من المسلمين إ ن الدين من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه يسعى إ ل ى تعزيز معاني ا ل إ ي م ا ن و ت ق و ي ة رباط المسلم بربه والمخلوق بخالقه والمربوب بربه ف ا ل ص ل ا ة أ ذ ك ا ر ه ا تمجيد وتسبيح وتكبير وتهليل وحركاتها خضوع وذل وتعبد وافتقار وانكسار لله عز وجل وتبلغ ا ل ص ل ا ة قمتها عند إ ر غ ا م ا ل أ ن و ف ذلا لله بالسجود وذلك ب أ ش ر ف ا ل أ ع ض ا ء وهي الوجه و ت أ ت ي ا ل ز ك ا ة ليتخلص المسلم من ا ل أ ن ا ن ي ة ومن حب المال و إ ن ا ل ب ش ر ي ة اليوم لما فارقت التوحيد الخالص و ا ل إ ي م ا ن الصحيح إ ذ ا بها تغرغ في اوحال ا ل ج ا ه ل ي ة وفوضى ا ل م ا د ي ة تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد ا ل خ م ي ص ة وتعس عبد ا ل خ م ي ل ة إ ن رضي ان اعطي رضي و إ ن منع سخط تعس وانتكس و إ ذ ا شيك ف ل ن ت ق ش فدل على أ ن ا ل ز ك ا ة تحقق معنى ع ب و د ي ة القلب والانسلاخ من ع ب و د ي ة ا ل م أ ل و ف ا ت والمحبوبات والشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة ولذلك اعتبر ا ل إ س ل ا م منع الزكاه الشرك ويل للمشركين الذين لا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر ة هم كافرون وبالتالي إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة توحيد و ع ب ا د ة و أ م ا الصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته ل أ ج ل اي لله عز وجل أ م ا الحج ف إ ن ه يجسد التوحيد بدءا من شعار الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك بدءا بمناسك الحج وشعائره ومشاعر المؤمنين ا ل م ن ف ع ل ة مع هذا الحج الذي فيه دعاء وضراعه و و و و و ووقوف ب ع ر ف ة قمته أ ن تدعو الله باكيا و أ ن تتضرع إ ل ى الله وجلا وخائفا و أ ن ترجو الله والا ترجو سواه وبالتالي التوحيد هو كل الدين إ ن ه ا ل م ل ة و إ ن ه أ س ا س الشرع و إ ن ه د ع و ة الرسل و ا س أ ل من أ ر س ل ن ا قبلك من رسلنا أ ج ع ل ن ا من دون الرحمن آ ل ه ه يعبدون ولقد أ ر ب ع ث ن ا في كل أ م ة ا ل رسولا ان ي ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاغوت إ ن صراع الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء مع أ ق و ا م ه م و إ ن ق ض ي ة ا ل إ س ل ا م مع ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة ا ل م ع ا ص ر ة هي ق ض ي ة التوحيد و إ ن التوحيد عند المسلمين من أ و ض ح المسائل التي لا لبس ولا غموض فيها ل أ ن ه ا تعني ع ل ا ق ة مع الله بغير تعقيد ولا كهنوت ولا و ا س ط ة جسيس ولا و ا س ط ة شيخ ولا ولي ولا صالح وبالتالي تظل ق ض ي ة التوحيد ق ض ي ة ح ي ة وإذا سألك عبادي سألك ع وعن ف التوحيد وعن ضده الذي هو الشرك وبالتالي ان قضيه التوحيد من القضايا الواضحه التي لا لبس ولا غموض فيها في ا ل ث ق ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل و ا ض ح ة يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله ليس عندنا قسيس نعترف بين يديه ليغفر لنا إ ن الذي يغفر لنا هو الله جل جلاله قلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا واستغفروا الله واستغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يزدكم ق و ة إ ل ى قوتكم إ ن التوحيد يعني أ ن ندعو الله ا ل إ س ل ا م يريد مسلما قد تخلص من أ و ه ا م الخرافات والتعلق بغير الله عز وجل فنهى عن ا ل ط ي ر ة ا ل ت ش ا و م ل أ ن هذا يعني أ ن ن س ب ة النفع والضر إ ل ى غير الله لا أ ح د ينفعك ولا أ ح د يضرك ا ل أ م ر كله بيد الله عز وجل ولكن يؤسفني أ ن أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن واقع التوحيد في ديار المسلمين يحتاج إ ل ى تصحيح ومراجعات و إ ل ى تقويم وتوجيه و إ ر ش ا د وبالتالي فتن الضاد بمن فتنه أ ف ع س الله يقيه الفتن ما خلت أ ر ض لنا من وثن ضل قوم يعبدون الوثن كانت ا ل ع ز ة خليا ت و ف ه ا من طعام أ و شراب يقتنى لم تكلف عابديها مطعما لم تكن تشرب حتى اللبن وابتلينا هذه آ ل ه ت ن ا ا ل م ع ا ص ر ة وابتلينا بغرانيق غوت وغوينا في هواها علن ا ت أ ك ل الدنيا وتشكو صغبا تشرب البحر وترجو ا ل م ز ن ة ت أ ك ل المال الذي نجمعه ب ش ق ا ئ م وفناء وعنا و إ ذ ا ما قسمته سرفا حرمت حرا و أ ع ط ت خائنه و إ ذ ا الشعب بكى من ف ا ق ة سرها ما في يديها من غنى لا تبالي باليتامى إن بكوا ح س ب ن ا هذا ضلال حسبنا وكتاب وكتاب وكتاب نزل الوحي به قد هجروه واضاعوا السنن طعنوا دينك في أ ح ش ا ئ ه وتراهم باسمه نالوا المنى نقضوا عهدا وخانوا ز م ة وشروا عارا وباعوا وطنا قم قم لميت لحي ألبسوه ذلة قم لميت سلبوه ل ك ف ن يا إ ل ه العرش أ د ر ك أ م ة عضها ا ل ظ ه ر فصارت عطنا إ ن واقع التوحيد في بلاد المسلمين مر ولذلك سوف أ خ ت ص ر الحديث عن قوادح التوحيد إن الحديث عن التوحيد وعن الإيمان له جماليات وإن من جماليات له وعن وإن إن عن من التوحيد الا تبغي بغير الله بدلا وان ت ل ج أ إ ل ي ه في كل امورك وحتى في خلجات فؤادك الا تعتقد ان احدا بيده الملك والتصريف والكون والعطاء والمنع والملك والغنى والعزه والكبرياء والسؤدد والعلو المطلق الا الله جل جلاله سبح باسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلقون شيئا ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا ا ل أ م ر كله بيد الله و إ ن من أ ع ظ م قوادح التوحيد تقديس البشر وهي ب ل ي ة ا ل ب ش ر ي ة في ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ما وقع الشرك ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ز ل ف ة د ع و ة م ك ش و ف ة وشعار مفضوح ف ض ح و ا ا ل ق ر آ ن ما نعبدهم قال والله ما عبدناهم إ ل ا ليقربونا الى الله ز ل ف ا و إ ن أ س و أ الفرق في تقديس البشر النصارى الذين كفرهم الله في عيسى عليه السلام و إ ن من المسلمين من يتخذ من هو دون عيسى معظما ومجلا ومقدسا ومؤلها ومعترفا بل لا يكاد يخالفه ولا يخرج عن شيء من أ ق و ا ل ه وهذا من أ س و أ أ ن و ا ع ا ل ع ب و د ي ة إ ن ع ب و د ي ة تقديس البشر واللجوء إ ل ي ه م هي من أ س و أ ا ل أ ن و ا ع الشرك بل ما دخل الشرك في أ م ة ا ل إ س ل ا م بل ما دخل الشرك في ا ل أ م م قديما من عهد نوح إ ل ا بود الذي كان رجلا صالحا وسواع ويغوث ويعوق ونسرى الذين كانوا أ ه ل خير و أ ه ل فضل ولكن الناس يعظمون ا ل أ و ل ي ا ء ويعظمون الشيوخ إ ن اعترفنا أ ن ه م أ و ل ي ا ء دعك من ذلك نعتبرهم أ ن ب ي ا ء كعيسى عليه السلام لا يجوز تقديسهم لماذا كفر الله النصارى قدسوا عيسى من ع ب و د ي ة إ ل ى ر ب و ب ي ة والربوبية, والربوبيه لواحد لا ي ش ا ر ك فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح على الناس أ ن يصححوا ا ل ع ق ي د ة و أ ن ل ا يتواروا استحياء ا من هذه الممارسات إ ن بعض الناس يقف بين يدي شيخه ذليلا منكسرا خاشعا وجلا وقوفا لا يقفه بين يدي الله في, غلسه، في غسق ل في غ س الدجى ولا في رائعه ة الأسحار إ ن يؤظم ا ل ش ي يخلع خ ا ل ل يقبل اليد ن بين ع وبعضهم ة يبرك يديه ي ح ب على ا ل أ ر ض لشيوخ يفعل لهم ذلك نحن نقدر أ ن ك تحب أ ه ل الخير و أ ن ك تحبهم للعلم والصلاح الذي تظنه وتزعمه فيهم لكن هذا لا يقتضي أ ن تخرج الاحترام إ ل ى التقديس ولا الحب الى التاليه س التعلق بالشكليات و ا ل أ س ت ا ر و ا ل أ ح ج ا ر ودعاء ا ل أ م و ا ت واعتقاد النفع الكامل والضر التام منهم و ا ل ق ر آ ن يعلنها ص ر ي ح ة و أ ن المساجد لله فلا تدعو مع الله أ ح د ا و أ ن ه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إ ن م ا أ د ع و ربي ولا أ ش ر ك به أ ح د ا قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا قل إ ن ي ليجيرني من الله أ ح د و ل م أ ج د من دونه ملتعدا إ ن التوحيد واضح وصريح في ا ل ق ر آ ن ف إ ي ا ك أ ن تعتقد أ ن التدبير والتصريف والملك بيد أ ح د غير الله و إ ن من الناس من يقول مصر المؤمن ب أ ه ل الله لا والله مصر المؤمن بالله بربها الذي أ ج ر ى أ ن ه ا ر ه ا وخلق بحارها و أ و ج د أ ه ل ه ا إ ذ ا قيل أ ن مصر مؤمنه ب أ ه ل الله فقد تعرضت مصر لنكبات ولزلازل ولعدوان ثلاثي ولانتصار إ س ر ا ئ ي ل عليهم كيف تكون مؤمنه ب أ ه ل الله مصر كانت من الدول التي تصيبها المشاكل والهموم والغموم يقولون مصر المؤمن ب أ ه ل الله و ك أ ن أ ه ل الله يملكون في كون الله تصريفا وتدبيرا قل من رب السماوات و ا ل أ ر ض قل الله قل أ ف ت خ ذ ت م من دونه أ و ل ي ا ء لا يملكون ل أ ن ف س ه م دعك من البلاد ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضرا يمرض فيسافر للعلاج يمرض فيتعالج عند ا ل أ ط ب ا ء يمرض فيحتاج ينكسر يموت يدفن يوارى تحت السرى أ ي شيء يحفظه وهو لا يكاد يحفظ نفسه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 قل الله خالقوا والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وكيل بنفسه لا يحتاج م ع ا و ن ة ولا يساعده مساعد اسمع هذا الحديث النبوي القدسي العظيم الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م م ص ط في الصحيح يقول الله تعالى يا عبادي لو أ ن إ ن س ك م وجنكم و أ و ل ك م واخركم كانوا على أ ت ق ى قلب رجل منكم ك ل ا ت ق ي ا ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أ ن أولكم و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ف ج ر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي صعيد وسألني وقفوا واحد واحد على وأعطيت واحد لو وأولكم كل مسألته كل سؤله وجنكم وآخركم أن إنسكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط إ ذ ا أ د خ ل البحر يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م أ ح ص ي ه ا لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه أ ل م يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم معلم التوحيد ا ل أ و ل والذي جاء بمعالم التوحيد أ و ل م يقل و يا ف ا ط م ة بنت محمد سليني من مالي ولا ت س أ ل ي ن ي من نفسي شيئا استنقي ن ف س ك من النار إ ن ي لا اغني عنكم من الله شيئا لا ت أ ت و ن ي يوم ا ل ق ي ا م ة ب أ ن س ا ب ك م عندما ي أ ت ي ن ي الناس ب أ ع م ا ل ه م فمن بطا به نسبه لم يسرع به عمله أ ي ن أين التدبير و أ ي ن الملك و أ ي ن التصريف كله بيد الله عز وجل الفعال لما يريد أ س أ ل الله تعالى أ ن يعلمنا و إ ي ا ك م توحيدا و أ ن يفقهنا و إ ي ا ك م في ا ل إ ي م ا ن الذي هو أ ج ل شيء و أ ه م مرتكز أ س ا ل الله أن لا يميتنا الا يميتنا إ ل ا على عقيده ص ا ف ي ة و إ ي م ا ن صحيح واضح أ ج ل ما نلقى الله عز وجل به إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه من أ س و أ صور الاعتقاد أ ن تسلم فكرك لغير الله إ ذ ا أ س ل م ت جوارحك لله سجدت لغير الله عبدت غير الله أ ش ر ك ت ولو أ ن ك أ س ل م ت فكرك لبشر أ ش ر ك ت اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله قال عدي ما كنا نعبدهم بمعنى نصلي أ و أو نركع س أو ن لهم قال أ م ا كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحربونه قال تلك عبادتهم كم من مفكر في بلادنا يعبد يخالف الشرع الواضح والنصوص ا ل ص ر ي ح ة وله أ ت ب ا ع يدافعون عنه يال العار ويال خزي ا ل أ ف ك ا ر ويال ل م أ س ا ة في أ ن تنقاد لبشر إ ن ه لا يوجد بشر إ ن كنت مخطئا صححوني لا أ د ع ي ا ل ع ص م ة والكمال لا يوجد بشر في وجه الدنيا يستحق أ ن تسير خلفه أ ع م ى بغير تردد إ ل ا واحد اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم غير ذلك لا يجوز أ ر ب ا ب متفرقون خير أ م الله الواحد القهار لا يجوز ل أ ح د أ ن يطاع ف إ ن أ ط ع ت م و ه م إ ن ك م لمشركون مشركون في ا ل ط ا ع ة أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما, إيه إيه؟ ما لم ي أ ذ ن به الله ربنا يشرع ورسول الله يشرع لرسول الله الحق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وغير رسول الله يشرع ويتبع في تشريعه الباطل أ ل ي س هذا قادح من قوادح التوحيد أ ل ي س هذا من أ ز م ة ا ل أ م ة ا ل ح ض ا ر ي ة التي تكاد تتبع ا ل أ م ة العلماء و ا ل أ م ر ا ء إ ذ ا سلمنا أ ن ه م أ م ر ا ء وعلماء بل ولو سلمنا أ ن ه م قمم ومن الصالحين لا يجوز ل أ ح د أ ن يتبع أ ح د في باطل إ ل ا صار عابدا له إ ن ه إ ن ي اتساءل المفكر الذي طرح أ ف ك ا ر ا ك ث ي ر ة أ ن ك ر عذاب القبر أ ن ك ر الدجال أ ن ك ر ياجوج ماجود أ ن ك ر نزول عيسى قال ب إ م ا م ة ا ل م ر أ ة أ ن ك ر أ ن ا ل م ر أ ة مخلوقا من دلع ا ح و ل أ ن ك ر أ ن النساء نقصه عقل و ث ي ن أ ن ك ر أ ن ش ه ا د ة ا ل م ر أ ة نصف ش ه ا د ة الرجل أ ن ك ر م س ا ئ ل ك ث ي ر ة من الشرع اتباعه هل كانوا يعتقدون هذا قبل أ ن يقول هو هذا الكلام هل كانوا يعتقدونه ما سمعنا كانوا ساكتين لمجرد ان نطق الشيخ بالكلام صاروا يدافعون عن هذا الكلام ما هذا الهراء ما هذه ا ل ع ب و د ي ة ا ل ص ا ر خ ة ما هذا التقديس المخن هل يستحق بشر مهما كان حافظا أ و عالما باللغات او بالقانون او, بال... أو بالدستور أ و ب ا ل ش ر ي ع ة هل يوجد بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد قوله لا يرد قوله أ ب د ا إ ن ه عند أ ت ب ا ع ه لا يرد قوله وهذا ان دل إ ن م ا يدل على أ ن ه م يعبدونه و أ ن ا أ س ت د ل بقول الله اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله إ ن ه م يعبدونه من دون الله ينبغي أ ن يخطى حتى حتى ولو لم يكن لديك فكر لا تتبع اتباعا أ ع م ى ان هذا المعتقد ا ل آ ن موجود في بلاد المسلمين يخدع ليك غلطان يقول يخد عالم كبير, كبير اكثر من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يخدع خالف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الرسول يقول كده ويقول لا كده إنت نحن أعلى ما ن طيب ؟ النسبة ل كده ايت مصلح وأعلم انت قارن بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اعلم منه شوف ليش شريعه بعد غير شريعه الاسلام واذا ما اعلم معه صلى الله عليه وسلم خلي كلامنا من ا ل غ ل ط ا ن ما معقول أ ص ل ا هذا موجود ا ل آ ن ع ب ا د ة غير الله عز وجل بالفكر والانقياد ا ل أ ع م ى لشخص ا ل آ ن موجود يقول لك الشيخ لا يسال أ ل ي خ س أ ي ق و لا لك ل يسال أ ل ليه ل ي س أ عما يفعل وهم ي س أ ل و ن هذا واحد هو رب العباد جل جلاله أ ي زلتان ي كل ي أ خ ذ من قوله ويرد يأخذوا ي أ خ ذ و ن ولا يردون هذا من صور ا ل م م ا ر س ا الشركية ت من أ س و أ صور الممارسات ا ل ش ر ك ي ة إ ت ي ا ن ا ل ك ه ن ة والعرافين والتعلق ب ا ل أ و ه ا م وربط التمائم وتعليق الخرز في ع ر ب ي ة في بيت ل أ ج ل دفع الضر هذا لا يدفع الضر ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده قل ا ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر ه ل هن كاشفات ضره او أ ر ا د ن ي برحمه ه ل هن ممسكات رحمته لا ينفع ذلك لا ينفع ذلك هذا موجود كثير بل دعني أ م س المجتمع أ ي ض ا الكرامه بذبحوه في البيت الجديد و ا ل ع ر ب ي ة ا ل ج د ي د ة إ ذ ا كان فرح و ك ر ا م ا لوجه الله من باب أ ن الله أ ع ط ا ن ا ومن باب التوسع على العيال يجوز لكن لو الزول اعتقد انه كان ما ضبح بتحصل م ص ي ب ة ك ب ي ر ة في ا ل ع ر ب ي ة وفي البيت هذه ع ب ا د ة الجن ولا أ ش ك في هذا ليه البيت ي ط ر منه طيب أ ش ا ن اوريك ا ل م س أ ل ة ف ي ع ق ي د ة الدم من ا ل ص ع و ف ه ا ل ع ر ب ي ة ليه مش ك ر ا م ا لوجه الله أ ض ب ح و أ د ي المساكين الله بدك أ ج ر كثير يقوم يضعوها ويدقوها في الباب ي ر ض ا ع ا للجن و بل الزول ال ع ن د ه قروش جاب يعني ك ر ا م ة ضبح ضبح ما ع ن د ه ما ي دردبح ي قروش ا ل ك ر ا م ة دي ش ي ل ا ي د ي ا مساكين يشكر الله على ا ن ه انعم ع ل ي ه يقول لي يا الله لانك انعمت علي ورحمتني انا اريد ان اتصدق على خلقك وعبادك شكرا لك ذا توحيد لكن يقول لك الا دم و كما ضبحت ه بعد يومين ا ل ع ر ب ي ة عملت حادث يقول لك ما قولنا لك ياخي أ ما كلمناك انت راسك قوي والله ا ل ع ر ب ي ة دي تدخل ف ي حوادث لحد ما تعمل دم ليه ليه ليه واحد ب ت ع م ص ن ا قالوا ليه تعمل دم الوقت د خ ل مشغول ضرب لي ه وترخلي ه ما كان ت ع ط ل ت لكن هو زول عنده توحيد جو قالو لي ا ل ل ي ل ة ما قولنا لك إ ل ا تذبح وتلصق كمان ضرب لي قلت له ما ي ط ب ح ولا تلصق بس عشان كلامهم ده وكان لا تذبحها ا ب ح ه في محل ت ا ن ي بنفس ن ي ة ا ل إ ك ر ا م ا ذ ب ح ه في بيته اذبح تور ده لا تذبح خلاوه لا تور لا د ج ا ج ة لكن يقول لك الا دم بس شفت الا دم الا دم ليه ذا الجن الجن قال ك د ه الا دم يقول لك قام بعد س ن ة قال لي يا شيخنا أ ن ا عملت مصنعين ت ا ن ي قلت ل ه ضبحت قال لي ما ضبحت قلت لكلم ه الناس قال لك إ ل ا دم ديل كلمه ان ه الله فتح عليك بالتوحيد ما بدم الله يفتح عليك يا اخي يا عالكاتبه يا خلفتكي قل لا يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا و مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا بد من التوحيد التوحيد هو أ س ا س كل إ ص ل ا ح و أ س ا س ومرتكز كل د ع و ة وبهذا جاء الرسل ينبغي أ ن يعرف ا ل إ ن س ا ن بربه لتستقيم ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن مع خلق الله أ خ ل ا ق ا ومعامله ة كريمة أسأل ل ا أن منا ن يرد الجميع إليه جميلا ردا اللهم تقبل إ كريمه أنت أنت علينا إنك وتب التواب السمع العليم ا ل ح ا ل ل م ولم من العالمين إنا إليك نسألك ونضرع إليك ولم نسأل من البشر أحدا غيرك يا غيرك رب العالمين ولم نتعود ولم نعتد اللهم ا ل إ ن انعم س أ أن ل ك ت ج ل بلادنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد ل سخاءا رخاءا وسائر س ل اللهم م ي ن ن علينا م ع بالعفو و ا ل ع ا ف ي ة والستر و ا ل إ ي م ا ن ي اللهم رب ا ع ا م ي ن ا ل ل إ ن ن ا ن س أ ل ك الغنى والتقى يا رب العالمين اللهم إ ن ن ا ن س أ ل ك الغنى والتقى يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا واجمع كلمه واجمع ك ل م ة أ ه ل السودان في ديارنا اللهم وفق المفاوضين في أ ب و جهل للوصول إ ل ى ك ل م ة سواء لحقن الدماء يا رب العالمين ومنع الكفار من التدخل يا رب العالمين اللهم اهد ي ا ل ق ا د ة و ا ل س ا س ة و ح م ل ة السلاح من أ ب ن ا ء المسلمين في دارفور جميعا للوصول الى كلمه س و ا يا رب العالمين اللهم كما أغث اغثت بلادنا وارضنا بالمطر اغث قلوبنا ب ا ل إ ي م ا ن اللهم كما ا غ ث بلادنا بالمطر والغيث المدرار اغث قلوبنا بالايمان يا رب العالمين اللهم أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث ن ا واعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم واقم ا ل ص ل ا ة